لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنْهِي عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إن هي إلا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 129-وما جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا, قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 120-وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار ُ خَيرُ للَّذينَ يَاتَّقونَ أَفَلَا تَعقِلون قدَدن عَمُوا إهُ لا يَحْزُن كََّ يَبُولونَ فَإِهُ لا يكَذذبونَك فَإِهُم لا يكَذبونَكَ, يكذبونك وَلاكِ الظَّالنينَ ذِآياتاتِ اللهه يَجحَدون. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَد جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ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 124-إنما يستجيب الذين يسمعون 125-والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 126-وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه Qul ən Allah qadır ələ ən yunəzl əyəh, vələkin əkstərəm ələyəm ələm ələm ən dəni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 فخذْنَاهُم بِالْبَسَاءِ وَالضَروَون إلَى عَهُمْ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 من كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي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 أل لَ الحُكم وَهُو أسرعُ الحاسبين قُلمََجكُم من مظُلماتات من البَّ وَالْبَحر تَدعونَهُ تض وَخُفِيه تدعونهُ تضعَ وَخُفِيَةَ لإِن أَجَنا م مننه لإِن أنأَ جَنا مِنهلََكَّ مِنَ, من الشكرِرين.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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وَلهو وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّتْ بِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ اللَّهُ يَأْخُذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حمير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 وَأَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَىٰ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لرب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 فلما رأى القمر بازغا قَالَ هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قول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 129-أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 120-الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آلِهَهُمُ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجِئْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ إِنَّ هَدَى اللَّهِ فَبِهِ هُدَاهُ قُل لَّا عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بشر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 قُلِ الله ثمَُّ ذَرهُم فِي خَوْضِهِمْ يَعَابون وَهذاَا كِتاب أَزَلنهُ مُبارَكُم مصدَدِّقُ الذي بَيْن يَدي وَلتُذِرَ أَُّاقُرَ وَمَنْ حَولَهَا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 مرات الموت والملائكه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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىِ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَمَّا تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَسُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ وعادوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها الا ما شاء الله إنِنَّ رَبَّكَ حَكم عَلين وَكَذَلِكَن وَلّْ بَبَ الظَّالِمِنَ بَعْضَ الظالمين بعضا بِمَا كانَوا يَكْسِبون يا مَعشَرَجِِّ وَالْإِنسِ أَلَم يَأْتِكُمْ رُسُلُِّكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيكُم آياتِ يَقُصُّونَ عَلَيكُمْ آياتِ وَيذِرونَكُم لِقَا أَيهُمِكُمْ هذا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 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَتَيْنِ يَشَاءُ يُذْهِبكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وَمَا كانوا مهتدين وَهُوَ الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات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 علا قاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فإِن كَذذَبُ كَ فَقُر وََبّكُمْ ذُ رَحْمٍَ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 وَل تَتَّبِ أَهو الذيينَ كَذذَّبوا بآياتنَا والَّذينَ لا يُؤمنِونَ بالِالْآفرَِهُ وََّذينَ لا يُؤمنِونَ بالِالْآخَِةِ وَهُ بِرَبِّهِم يَعْدلون قُلْتَعالَ أَتْلُ مَا حَروَمَ رَبّكُمْ عَلَْيكُمْ أَللاا تُشكُ بهِهِ شَيئ وَبِالوالدَين إحْسَان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 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي الله اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وسعها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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 منَن أأَظْلَم مَِّا كَذَّبَ بآيات اللههِ وَصَدَفَ عنهَا سَنَجز الذيينَ يَصِْفونَ عن آياتن سُ العذاَابِ بِمَا كانَوا يَصِفون هلَ يظُرونَ إِللاا أَنْ تَأتَهُم الملاائكَةُ أَ يَأتَ رَّك او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت, أو كسبت في ايمانها خيرا قُلِ تَظِرون إِ مُ تَظِرُون إِ الذيذِينَ فَروَقُودينَهُم وَكَانوا شِيعَسْتَ مِنهُم فِي شَيْ إِماَا أَمرُهُم إلىلَى اللهَِّ ثَُّ يُنَبِّئُهُمْ ثمُ يُنَبِّئهُ بِمَا كانَوا يَفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون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 قُلْ إِ صَلَاتِ وَنُسك وَمَحيايَ وَمماتين لللهَّهِ رَبّ العالممين لَا شَركَ لَ وَ بِذَالِكَ أمِررتُ وَأَن أََّلُ المُسلمين قُلْ الأأَغَيرَ اللهَّهِ أَبغ رَبَّ وَهُو رَبّ كلُّ شيءَ وَلَا تَكْسِبُ كلُلّ نَفْسم إِللاا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ كلُلُّ نَفْسٍ إِللاا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرواازِرَةُ وَزْرَأُخْرىثَُّ إى رَبِّكُمْ م رجعُكُمْثُمَّ إ رَبِّكُم مُجعُكُمْ فَيُونَبُّكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُو الذي جَعلكمُم خَلَِ فَ الأرضِ وَرَفَعَ بَعْبَكُمْ فَووقَ بعْض درََجات وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَوْوقَ بعْض دَجات الِيَابِ وَكُمْ فِي مَا آتَكُْ إنِ رَبكَ سرَريعُ العِقابِ وَإِنهُ لَغَفُور رحيم